الحمد لله رب وبارك على محمد لا محمد، رضي الله عنهم ورسولهم، ونبينا محمد وآل محمد، رضي الله عنهم ورسولهم، الله وسلم ورسولهم، عليه وعلى وآل محمد، رضي الله عنهم ورسولهم، ونبينا محمد وآل محمد، رضي الله عنهم ورسولهم، ونبينا محمد وآل محمد، رضي الله الذي هو أصل المقصود من هذا التصنيف الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه ومستمعه وما تقدم في البابين توطية عامة للأداب العامة والحقوق العامة بين المسلمين والإشارة إلى أهمية الأدب وحسن الخلق عموما وهذا الباب الثالث تنزيل هذه المعاني خصوصا على العلماء وبيانوا أن لأهل العلم حرمة وأن طريقة السلف حسن الظن في أهل العلم واحترامهم والتأدب معهم والتماس العزري لهم فيما قد يبدر منهم أو من أحدهم من خطأ لعدم العصمة قال رحمه الله تعالى الباب الثالث الفصل الأول حرمة العلماء بين أخلاق السلف وواقع الخلف صوت واضح يا خلنا ما في شك يعني قال رحمه الله تعالى حرمة العلماء بين أخلاق السلف وواقع الخلف العلم اثمن دره في تاج الشرع المطهر ولا يصل اليه الا المتحلي بادابه المتخلي عن آفاته وقد طالعنا فيما سلف احوال الثلاث الصالح الذين تادبوا باداب الشرع الشريف فاذا اطلل اطلاله على واقع بعض طلبه العلم في زماننا تمثلنا قول الإمام ابن المبارك رحمه الله لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين وهذه إشارة منه رحمه الله إلى أن هناك بونا شاسعا بين أخلاق السلف وبين أخلاقنا اليوم أن هناك بونا بين النظريات والتطبيق بين القول والفعل بين العلم والعمل هذا الفصام هو آفة هذا العصر قد ينتسب إلى العلم منتسب وليس على أخلاق وأداب أهل العلم ولهذا هؤلاء أحرد بقول ابن المبارك وابن المبارك رحمه الله من أئمة أهل العلم المتابعين للسلف. وقوله هذا محمول على تأدب وهضم النفس والتواضع كان إذا ذكر الصحابة قال لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس الصيح إذا مشى المقعدي. يعني أين نحن من السلف فإذا قال هذا ابن المبارك تواضعا وتأدبا فنحن أولى بهذا المعنى حقيقة وليس تواضعا قال رحمه الله إذ نرى أناسا انسلخوا من أخلاق السلف كما تنسلق الحية من جحرها والعجب أنهم يدعون الانتساب إلى السلف ومحبة السلف لا يرعون لشيخ حرمة ولا يجبون لطالب ذمة يعني عهدا يتوجع أحد الدعاء من أمثال هؤلاء فيصفهم بأنهم أناس فضوليون ينقل المصنف بعض آهات المصنفين وتوجعات العلماء المنصفين من هذا الصنف الذي هو بيننا وينتسب نسبتنا ويقرأ قراءتنا وينتمي انتماءنا ويشتغل بالنصوص ويشتغل التظاهر بمحاربة البدع ونحو ذلك مما هو خير كله إلا أنه يرسب في باب الأخلاق والآداب فيسيء إثاءة جعلت بعض أهل العلم يشتكي هذه الشكاوى المره التي ينقل المصنف هنا بعضها من بعض التصانيف الأخرى كما في هذه الكلمات من كلام الشيخ بكر أبي زيد وغيره ممن صنف في هذا الباب أناس فضوليون يكثر لغطهم ويقل عملهم وتنصبغ مجالسهم بصبغة الغيبة وخشونة الألفاظ حتى تكون تهورات اللسان امرا مستساغا تهورات اللسان يعني اللسان فيه جرأة يتهور ويقدر للأمر فوق قدره فبدل أن ينكر بلطف ينكر بغشم وتخرج منه الألفاظ التي لا تليق والتي فيها إساءة ظن وسوء أدب مع أهل العلم وكان يمكن الإنكار إن كان لابد بألطف من هذا لكن هذه ترجع إلى طبيعة وشخصية هذا المنكر وتغتال فضائل المجالس الإيمانية اغتيالا فضائل المجالس الإيمانية مجالس العلم تغتال اغتيالا يعني بأن يذكر فيها كلام فيه سوء أدب وخشونة لفظ وهضم لفضل أهل الفضل والعلم فيصبح الداعية المشارك فيها قليل الاحترام لعناصر الرعيل الأول كثير الجرأة عليها وهذا ترى من بعض من يبدع ويفسق وينكر ويطلق لسانه في أهل العلم بمجرد زلة أو قول مرجوح أو ظاهر قد يظهر منه شيء من النكارة لكن هناك تخرجات كادة البغي التزامها والتأدب بها لكنهم لا يفعلون قال وليس ذلك عرف المؤمنين أبدا ولا سمتهم الذي ورثناه إنما ورثنا الحياء وعفاف اللسان واحترام الكبير وتبجيل السابق يعني احترامه والتأول الحسن يعني أن تخرج كلامه على أحسن تخريف وأن تلتمس له العذر وأن تقول لعله قصد كذا ولعله فاته كذا ولعله يعني أراد كذا دون أن تحمل كلامه على الظاهر الذي قد يكون قبيحا وترجيح العذر يعني إن كنت تملك أن تثبت له عذرا فهذا أولى من أن تحمل كلامه على الخطأ الظاهر وجمال اللفظ يعني التأدب في الإنكار إن كان لابده والاستغفار للذين سبقونا بالإيمان كما في أدب الآية وتكرار الدعاء للمربي والحادي تكرار الدعاء للمربي والحادي كل من ربانا وأهل العلم قد ربونا إن لم يكن بالمباشرة فبالكتابة والنصح الذي ورثه الآخر عن الأول والحادي الذي يحدو بك ويعينك ويترقى بك درجة بعد درجة إلى أن يوصلك إلى المطلوب والمحبوب ويتضجر آخر من مسلكهم قائلا وينقل المصنف نقلا آخر لبعض من ينكر على هذا الصنف ممن يسيء الادب قائلا يعني بعد كلام حتى إن المتحدث منا في أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم مخالفا له أو ناقدا أو ناقما أو واضعا اسم المتحدث في ملف صنف فيه الناس أصنافا ووصم كل واحد منهم بوصمة تجريح وتشريح وهذه آسة العصر تصنيف يجلس إلى الرجل لا ليتعلم منه وإنما من يخرج يقول هذا طريقته طريقة الجماعة الفلانية أو الفرقة الفلانية وهذه فيها ما فيها عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا فإذا جلس إلى ثان قال وهذا أيضا فيه كذا وكذا والثالث فيه كذا وكذا وكل ناس فيها ما فيها وليس عنده وقت لأن ينظر ما هو فيه وقطعا هو ليس بمعصوم ولا بد أن فيه أيضا أشياء لكنه لا ينتبه لما فيه لأنه مشغول بتجريح الآخرين وكان الأولى لو عكس يعكس المسألة فكلما رأى في أحد شيء غضى منه الطرف وقال هذا يعني يغمر في بحر فضائله وهذا العل له عذره فيه وهذا كأنه قصد به كذا وكذا فإذا جاء على نفسه قال أما أنا ف يعني ويتهم نفسه هذه طريقة السلف لكن هؤلاء يعكسون قال وهك صورا من عدوانهم وتطاولهم ونقل بعض الصور المشهورة في عصرنا فهذا أحدهم يعير العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس هذا تعبير مشهور لرجل مشهور رحمه الله تعالى ونحن نتأدب معه هو يفعل هذا ونحن نقول رحمه الله تعالى لأن هذا ليس المسلك ولو عملناه بمسلكه لقلنا له أنت فقيفي كذا وكذا وكذا وماذا تركت وماذا فعلت لكن نقول غفر الله له ورحمه كان يعني يحط من أهل العلم الذين يؤصلون مسائل العلم وينشغلون بهم فيقول فقهاء الحيض والنفاس يعني كل كلامهم في مسائل الحيض والنفاس يعني يقول من باب خفي على سبيل اللمس هؤلاء يفهمون السياسة الشرعية والقضايا الكبار وكل كلامهم منحصر في دورة المياه يبدأ معك دائما بالفقه والمغني والمجموع والحيض والنفاف مع أن هذا كلام صحيح وجيد وليس فيه شيء لكن هو يعرضه بطريقة الذي يلمز وينكر وإلا <تصفيق> فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل مسائل الحيض والنفاس، ولا يتحرج أن تأتيه المرأة وتقول إحدانة يصيب ثوبها من دم الحيض ماذا تفعل فيه فلا يقول لها ما هذا الكلام الفارغ والتافه وهذه قضايا تافهة وصغيرة وخشور وإنما يحلمه يقول تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تأخذ ثرصة ممسكة فتتطهر بها والمرأة من عدم يعني فهمها أو لكمال حرصها تطلب التفصيل أكثر وأكثر فتقول كيف تتطهر بها والنسب يستحي وأحمروا وجهه خجلا يعني كيف فعيشة تنتبه قالت فقالت فغمزتها وقلت لها تتبعي بها أثر الدم مش عارفة تتطهر بها الزي يعني تاخذ ال لقطنة وتنسحين بها أثر الدم ورثنا لا يمكن هذا لأن هذا من العلم ومن الدين ومن الشرع تكلفات شرعية فحين يخرج رجل ويلمز طلب ويلمز طلبة العلم ويقول فقهاء الحي والنفاس فالله حسيبه هذا فيه إهانة في غير موضع وآخر يخاطبهم قائلا متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه وهذا تلميذ من تلميذ هذا الأول ونحن نعرفهم لكن لا نسميهم تأدبا مع العلم وأهل ونقول غفر الله لهم لعلهم ما قصدوا مع أن الكلام شنيع متى تخرجوا من فقه المراحيض هذه يقولها إذا دخل المسجد كهذا وجد درس فقه من البداية الدرس فقه يبدأ بأبواب الطهارة ونحو ذلك ونحن الحد نخرج وانتهى من كله ونصل أبواب الجهاد وأبواب البيوع و... لكن هو يصر إذا دخل في بداية الكتاب حتى يقول في أي شيء تدرسون والله نحن الآن في باب أداب قضاء الحاجة يقول ما زلتم في قضاء الحاجة سوف تبقى وكلما أتيت وجدتكم في دورة المياه يا جماعة اكبروا ويعني وخرجوا انظوا إلى المسلمين ومصائب المسلمين ويبدأ يعطيك بعض الكلام وهو لا يفعل شيء أصلا لا في مصالح المسلمين ولا في مصائب المسلمين والله الذي ب... يعني يتفقف في دورة المياه فعل شيئا لكن هو لا في دورة المياه ولا في يعني حول ال... ال... والثالث يصف لجنة الفتوى في السعودية بأنها فاتكان المسلمين ويتكلم على أساس أن تكفير العلامة ابن باز من البديهيات التي لا تحتاج إلى نقاش نعم. يعني كما أن جهله من البديهيات أيضا التي لا تحتاج إلى نقاش فهذا لمز عام لعموم هؤلاء الكوكبة التي هي من أشرف وأعلم وأكابر أهل الأرض هيئة كبار العلماء وأخصم فيها يختار أربعة يمثلون لجنة للفتوى كان على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله ومن ومقابل الشيخ محمد ابن إبراهيم ومن بعده الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق عفيه وغيره من أهل العلم المعروفون بالديانة والصلاح ووفرة العلم وما زالت هذه اللجنة موجودة كلما مات رجل دخل غيره الحين يقول فاتكان المسلمين فيشبههم لقوم الكفار والفاتكان ناس كفار نصارى ورابع ينكر في أحد المؤتمرات على من يصفهم بأنهم العلماء من عينة المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة يوم أكل السبع يعني هؤلاء علماء من هذا النوع الميتة وأنواع من الميتة التي لا يحله هذا لمز ولمز يعني شنيع والله سبحانه وتعالى سيأتي بهؤلاء جميعا يقول ابن باز من المنخنق والموقوذ وأنت فمن أي الأصناف أنت نعم وخامس يضع نفسه في وصف أو في صف الحافظ ابن حجر العسقلاني ويقول متهكما هو ابن حجر وأنا ابن زلط نعم هذا يقوله على سبيل السخرية يقول أنتم عندكم من حجر طيب ونظر الزلط يعني يقول الحجر الزلط فأنا لي أن أتكلم كم يتكلم وهذا غاية ما يكون من التهكم والله حسيب هؤلاء جميعا وسادس يمارس التكفير المقنع باتهام هذا العالم بأنه ماسوني وذاك الدعية بأنه عميل لكذا أو جاسوس لكذا مما يرجفون يعني كلما خالفه واحد في الرأي قال هذا بعثي هذا شيوعي هذا ماسوني وهذا عميل للمساد ويكون هذا الذي يتكلم عنه ما خرج من بلده التي ورجل من أهل العلم والفضل لكن هو يجد أن يزمه أجل إنهم يصنعون بفتنتهم توابيت تكبر فيها أنفاس الدعاء وتؤد نفائس دعوتهم لأن المبتدئ والغمر والجاهل أول ما يهتدي ويستقيم يذهب إلى من لقيه ممن يظن أنه من أهل العلم فإذا ابتلي بواحد من هؤلاء وأول ما جلس خرج من المجلس بأن أبا حنيفة الذي عاش الرجل هو تصور أن أبو حنيفة هذا إمام وهو كذلك لكن خرج قال تصور أن أبو حنيفة كافر إيه والله مشكلة وتصور ابن باز جاهل وأن الألباني مرجع طيب كيف على أي شيء يتربى هذا المبتدئ يتربى على يعني النفور من أهل العلم ومن ثم من الدين وكثيرا ما يرجع إلى حالته الأولى. يقول حين كنت فاجرا وفاسقا كان قلبي أسلم. ولما قصدت الذهاب إلى الأهل العلم والدين وجدتهم غارقين في الرزيلة. إذا أنا خليني أرجع لأن كنت مع زماع فاح فاسقة، لكن عندهم أصول و... وعندهم تربية وعندهم ويبدأ يعني يمدح في محاسن الفاجرين لأنه لم يرى بينهم مثل هذه ال. ال... النزاعات وهذه الاتهامات لا حول ولا قوة علم. قال يصنعون بفتنتهم توابيت تقبر فيها أنفاس الدعاء وتؤد نفائس دعوتهم ويرجف المرجفون بالشائعات المغرضة وهم يعلمون أن أئمة الهدى منها براء والمرجفون في قرارة أنفسهم على أنفسهم شهداء ستكتب شهادتهم ويسألون المرجفون في قرارة أنفسهم على أنفسهم شهداء ستكتب شهادتهم ويسألون وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا يعني يأتي أبو حنيف يوم القيامة لهذا الرجل يقولوا أنا كاثر أنا كاثر ماذا يقول لهم لو قال له نعم فالله عز وجل يحاسبه ولو قال له لا والله أنا كنت طيب أين يذهبوا بها؟ وقال تعالى الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى يرى ويسمع ويراقب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فانظر فانظر ما تقول فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا, لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا لعل أبا حنيفة وغيره ممن يتكلم عنهم هؤلاء الأقزام قد حطوا رحالهم في الجنة من زمان وأنت تخوض في, في أشياء قد انتهي منها قال وما بالقوم غيرة على الحق وإنما هو الجهل العريض الذي يبدو لهم علما واسعا يعني يظلج لهم علما وإنما هو الكبر والتيه يعني الفخر وبطر الحق رد الحق وغمط الناس منازلهم احتقار الناس أضاع الفريضة والسنة فتاها على الإنس والجنة كأن لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة يعني يضيق رحمة الله تعالى عن سوى نفسه وهذا صحيح فيما لو عشرت هؤلاء فإنك تقول له وقد رأيته يفسق هذا ويبدع هذا ويلمز هذا ويشنع على هذا لو, أنت لو أنك عاقل قلت لنفسك فمن أهل الحق كيف هو النيصم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ومعنى لا تزال طائفة يعني في كل عصر وفي كل لا يخلو زمان من قائم لله بالحج كما أجمع لهذا أهل العلم فكأنك تقول لنفسك طيب أنا لو سألت هذا الرجل حدادا كان أو نجارا أو غيره من أهل الحق في زماننا سوف لا يجيب وقد فعلت هذا بنفسي بطريقة عملي في رسالة أرسلتها إلى رأس هذه البدعة وأصل هذه الفتنة وقلت من المعني بحديث النصم هذا في هذا الزمان فما أجاب في رسالة أيضا يعني رد فيها قال هذا لا يلزمني هذا السؤال والجماعة وحدك وإن كنت على الحق وذهب يذكر بعض الأثار هي صيحة في ذاتها لكنها هروب من الجواب أن بعض أهل العلم سئل من الجماعة فقال أبو حمزة السكري نعم وهذا صحيح لكن ليس معنى هذا أن هذا الزمان الذي قال فيه القائل أبو حمزة السكري أنه ليس في الدنيا إلا أبو حمزة وإنما قصد أن هذا لو لم يكن إلا وحده لكنا نتبه من قال هذا كلام؟ لمن أحمد في زمانه لما يقول هذا الكلام وغيره من أهل العلم؟ اذن هو يقصد وهناك كثير لكن هو كانه يقول انا اهل السنه والجماعه كابي حمزه السكر، هذا معنى الكلام لكن لا تقول لابن باز ولا الالباني ولا ابن عثيمين وكانوا جميعا يعني في هذه الحياه وقته لانهم لا لا يقبلون مثل هذا الكلام وجلست يعني بعض اعمده هذا الفكر وقلت له لو اختلفنا مع فلان الذي يقول هذا الكلام لمن نرجع فقال نرجع إلى فلان هو نفس الفلان قلت له الرجل أنا أقول لك لو اختلفنا معه لمن نرجع قال نرجع إليه قلت أنت عاقل ما في واحد ثاني نرجع قال لها أنا أعرف واحدنا أي فكرة وأي منهج الذي ليس له إلا شخص واحد ومرجع واحد نحن قد نترك قول الشيخ ابن باز ونأخذ قول الشيخ الألباني وقد نرجح قول الشيخ ابن هناك علماء نرجع إليهم في هذا الباب أما أن يكون واحدا غير معصوم فلا بد أن له زلة ولو كان أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما لعدم العصمة فإذا لم نرجع إلا إلى شخص واحد حسبك بهذا يعني فتنة وبلاء هو الذي يقول لنا من المبتدع من السابقين ومن المبتدع من اللاحق ومن الذي قال الكفر ومن الذي نسبه ومن الذي نشتمه على طريقته هذا هو الله قبيح إن منهج هلك الناس الذي ينتهجه بعض الطغام ما هو إلا نفس خارجي حروري وعيدي وإن تدثر بدسار الغيرة على الحق والانتصار له منهج هلك الناس يعني كما في حديث النبي صلى الله إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم يعني أكثرهم هلاكا وفي رواية فهو أهلكهم يعني هو الذي أهلكهم وليس بهالكين هذا المنهج الذي ينتهجه بعض الغلاء الذين يتكلمون بالنصوص الصحيحة لكن عندهم غلو في فهمها وتنزيلها على وجهها قال ينتهجه بعض الطغام يعني ممن لا يؤبه له ولا يرضى منهجه ما هو إلا نفس خارجي طيقت الخوارج في يعني الإزراء بالناس وتكفيرهم وسوء الأدب معهم لا يقصد أنهم خوارج فنحن لا نقول أنهم لا خوارج لأنه ليس عندهم كل أصول الخوارج لكن نفس خارجي عندهم بعض الشبه بالخوارج في حدتهم وشدتهم وسوء أدبهم وغلظتهم وجفائهم وتأولهم للنصوص على غير وجهها وفرحهم بنصوص الوعيد ونفرتهم من نصوص الوعد وهذا صحيح ولهذا إذا جلست مع أحدهم تراه يحفظ كل نصوص الوعيد من فعلها كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عد ومن فعل كذا فليس منا ومن فعل كذا فهو كافر بأنزل على محمد حفظين هذه النصوص فإذا كانت له نص الوعد التي فيها نوع من التلطف حتى تعتدل الصوره كما هي طريقه اهل السنه يحملون نصوص الوعيد على الوعد ونصوص الوعيد على نصوص ونصوص الوعد على نصوص الوعيد فلا يعني يغالون في نصوص الوعيد حتى يصلوا الى التكفير ولا في نصوص الوعد حتى يصلوا الى الارجاء وانما يفهمون هذا في ضوئها وهذه الوسطيه وهذا الاعتذار وهذه السنه التي كان عليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اما هؤلاء فكما صدق المصنف في ما هو إلا نفس خارجي حروري نسبة إلى حرورة الذين خرجوا يعني أيضا الخوارج الذين خرجوا في هذا الموطن وعيدي أيضا يقلل الخوارج وعيدية لأنهم عندهم غلو في نصوص الوعيد وبعد عن نصوص الوعد وإن تدسر بالإسار الغيرة على الحق والانتصار له نعم هم يقولون هذا من باب الغيرة يقول لك لابد يكون في غضب لله عز وجل ولابد يكون في انتصار للسنة ولابد يكون فيه كراهية للبدعة وهذا كله كلام صحيح لكنه قول حق يراد به بطل وهذا معنى يتدسر بدسار, بدسار الغيرة على الحق يعني يغطي هذه المعاني القبيحة بصورة المنتصر للحق والذي يغار على السنة ويقول طريقة السلف لم تكن كذلك والسلف راح والسلف والسلف والسلف وكان أحمد وأيوب وسفيان وابن سيرين فالغمر المبتدئ يقول ما شاء الله راجل دايما يقول السلف السلف ونحن بطبيعة التربية والنشأة قوم سلفيون فليقول السلف أكثر يبه هو اللي يكسب طبعا ليست كذلك قضية نحن لا نبيع ليمونا نعم كلما قال أكثر كلما أبدا وإنما نحن نضبط الكلام بالمنهج والذي يعني يقول أحمد وسفيان وأيوب وإسحاق أبدا قد يستعمل هؤلاء أئمة السلف لكنه يستعمل كلامهم على وجه غلط ويكسروا ذكرهم وليس منهم فالقضية ليست قضية أن يذكر لك السلف وعلماء السلف وهو على غير طريقته كان أهل العلم من السلف كان عندهم رحمة بالأمة كان عندهم توازن كان عندهم انضباط ولم يكن عندهم غلو في فهم النصوص وإنما كانوا أرفق الناس بالناس حتى قال السوري رحمه الله إنما الفقه الرخصة من ثقة يعني الفقه الرخصة الذي يرخص لك لكن يكون ثقة وبالتالي يرخص لك على وجه صحيح ليس كالذي يعني يرخص لك من قبل أن تقول افعل ما بدأ ليس هذا هذا غلو أخر من ناحية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء طعان كثير الطعن وماذا يفعل هؤلاء إلا كثرة الطعن ولا لعان كثير اللعن وليس بضاعة هؤلاء إلا اللعن ولا فاحش ولا بذيء عند فحش في كلام وبذاءه ولهذا ترى منهم الفاظة ربما ينقل مصنف بعضها كما سيأتي كلها يعني سوء أدب ويمكن الإنكار إن كاننا بتلطف لكن قاموسهم ليس فيه إلا الكلام الشديد ولهذا لو عشرت حتى في بيتهم ونحن بحكم الصحبة القديمة نعرف أن ترى لسانهم هكذا حتى مع أولاد لأنه إذا كان يقول للعلماء الكبار هذا جهمي جلد وهذا نجس وهذا كالحمار في بعض أهل العلم نعم فكيف يقول لأولاده إذا غضب عليهم لا ترى إلا مثل هذه الألفاظ يعني التي فيها لأن هذا قاموس. نعم. وعن رجاء ابن حيوة ترحمه الله أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان يعني حدثنا عن سير الصالحين وأهل العلم واحذر أن تحدثنا عن متماوت أو طعان المتماوت يعني الذي يظهر الزهد ونحو على غير وجه صحيح يعني عنده دروشة غير مقبولة ولا طعان على العكس يعني عنده سوء أدب ويعني بزاءة لسان في كلامه عن الناس وهذا أحدهم قد طوعت له نفسه أن يطلق لسانه بشتم بعض العلماء والإزراء به فلا يراهم إلا من خلال منظر أسود قاتم لا يرى حسنا الا وقد اصطبغت بالسواد وكانه لم يبق عالم يملا عينيه او يحترمه مع انه يتعسف ويتهور في اطلاق التهم ويجازف في توزيع الاحكام بالبدعه والضلال ويندفع في تعميم احكامه بصوره لا تشم رائحه الانضباط العلمي الدقيق وهو يحسب أن انتصاره للحق ودفاعه عن عقيدة السلف يسويغان له الجفاء والتهور وهكذا بعض مقولات وينقل عن الرجل المذكور ولا يرى المصنف رحمه الله أن يذكر اسمه يعني استهانة به ومن ناحية وتأدبا أيضا في عدم اللمز المباشر أو السب المباشر على طريقة القوم مع أن هذا المذكور إذا ذكر المصنف يذكره بأقزع وأقبح ما يكون فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح فمن ذلك لمزه الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وهل يقال الإمام الأعظم الأولى أن لا يقال هذا وإنما المصنف يعني قصد أن أبا حنيفة قد اشتهر بهذا اللفظ فأجراه على المشهور لكن لا ينبغي أن يقال الإمام الأعظم وهل يقال هذا للنبي صلى الله جوز هذا كثير من أهل العلم وقال أما النيف صلى الله الأعظم ولا بعث وقال بعضهم لا يقال هذا أصلا إن هذا ليس من طريقة السلف وإنما الأولى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سيد الخلق ونحو ذلك مما ورد في النصوص هذا أولى بعدا عن الغلو إذن المصنف ذكر أبا حنيفة بهذا اللفظ على المشهور عند أصحابه فقد نقل في أحد كتبه تحت عنوان المقصود كتاب عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة كتاب منشور لهم يعطونه الاخ اول ما يدخل المسجد لا يحسن يتوضا ولا يحسن يصلي ولا يعرف الالف عليها همزه ولا من غير همزه ولا يعرف ربما يعني شيئا في دينه ويقال له خذ هذا الكتاب تعلم تعلم بارك حتى تعرف يذهب الرجل فيفاجئ ما يظلم فطرته وديانته وخبرته السابقة وكل ما عاش عليه وربما درسه في الابتدائي والاعدادي والثانوي وسمعه في مجالس الناس إن إمام أربعة وأن أولم أبو حنيفة فيفاجأ أن رجل قذف في وجهه طوبة وقال له اصحى استيقظ أنت كنت في إسلام آخر هناك إسلام جديد أبو حنيفة فيه كافر ومبتدع ولا يصح أن يكون إماما فلو كان هذا صحيحا في أصله لما كانت هذه الطريقة وإنما يصبر عليه الحكمة والتدرج حتى يصل إلى هذا لو كان صحيحا فكيف وليس بالصحيح وإنما هذا من اللبس والتلبيس فقد نقل في أحد كتبي تحت عنوان الكلام في أهل الرأي عن البرزعي قوله سمعت أبا زرعة يقول كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن الحسن جهميا محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة ثم نقل بعد كلام قول الإمام أبي زرعة رحمه الله من يقول القرآن مخلوق فهو كافر فيعنى بما أسند الكفار أي قوم هؤلاء هذه تعليقات الرجل دائما يفعل هذا يقول فيعنى بما أسند الكفار يعني كيف نعتني بما أسنده الكفار يعني يقول مستد أبي حنيفة هذا كلام وأي شيء يذكر عن أبي حنيفة لا المغي أن نعتني به لأنه كافر أي قوم من هؤلاء الذين ينقلون كلام أبي حنيفة ويحتجون به وقد رأيت أنه جهمي وأنه كافر لأنه يقول القرآن مخلوق ماذا تفهم أنت من هذا الكلام تقول لا حول ولا قوة إدى قد كنا في ضلال مضي لعنة الله على أبي حنيف هذا ليس من عندي هم يقولون هذا في اللفظ المبتدئ منهم يقول هذا وسمعت هذا مرارا من الأغمار الصغار ويتقرب إلى الله بهذا يقول أنا أتقرب الله بسبب أبي حنيفة من الذي أوصله إلى هذا شيخه المصنف يعلق يقول فتراه حكى القول بتكفير أبي حنيفة ولم ينكره وكان عليه أن يحقق المسألة قبل المجازف يعني لماذا مال إلى قول من بدع وفسق وكفر أبا حنيفة مع أن في الكتب التي بين يديه من عكس وقال أبو حنيفة إمام الدنيا وهو إمام أهل الورع وإمام الزهد ومن أعظم الناس علبا وديان هذا لم يعجبه لكن الأول أعجبه طبيعة الشخصية تحب هذه فعن محمد بن سابق قال سألت أبا يوسف المصنف الآن يضبط لك المسألة وينقل نصوصا أخر فيها تحقيق سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق قال معاذ الله ولا أنا أقوله أبو يوسف صاحب أبو حنيف فقلت أكان يرى رأي جهم قال معاذ الله ولا أنا أقوله رأي جهم يعني الجهمية والجهمية ليس يثبتون من أثناء الله عز وجل ولا منفصاته شيئا فالله عندهم عدم لا يقول أنه يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا ولا ولا فإلههم عدم ليس له أسماء مطلقا وليس له صفات مطلقا ولهذا قال جهم لما قيل له فمن تعبد فكر قال لو قلت أعبد من شأنه كذا فقد وصف أو سمه فقال هذا الهواء يعبد هذا الهواء أبو حنيفة يقول هذا لا والله سئل أخص أصحابه أبو يوسف هل قال القرآن مخلوق قال معاذ الله ولا أنا أقول هذا هل قال كان يرى رأي جهن قال معاذ الله ولا أنا وعن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة رحمه الله سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا فاتفق رأيه ورأيه على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر أبو حنيفة يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر فكيف يكثر نفسه لو كان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق أقل شيء يعني كان يتلطف ويقول من قال القرآن مخلوق فهذا الحق هذا مقتضى الكلام لكن إذا كان أبو حنيفة يرى أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر فكيف يقال إنه يرى هذا القول وهو يكفر صانعه أو فاعله قال البيهقي قال أبو عبد الله يعني الحاكم رواة هذا كلهم ثقات يعني الأثر صحيح. وقال علي بن الحسن الكراعي قال أبو يوسف نظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر وحسن الألباني إسناده وروا الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق طيب هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة ينتصر لأبي حنيف فهل لا وافق هؤلاء الإمام أحمد معناهم يقول أحمد أحمد أحمد وسفيان سفيان سفيان وأيوب أيوب أيوب يكسرون النقول عن السلف وهؤلاء السلف يبرؤون أبا حنيف نقل في الحاسية عن ألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الزهبي مختصر العلو عن الإمام أحمد أو ما هذا الأسر عن الإمام أحمد وقال الألباني رحمه الله وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيف رحمه الله وعلمه فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسف وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة على فضل أبي حنيف فإنه لم تأخذه العزة ولم يستكبر عن متابعة تلميذه أبي يوسف حين تبين له أن الحق معه فرحمه الله تعالى ورضي عنه وهذا مسلك جيد من الشيخ الأبان يعني يقول حتى لو صح عن أبي حنيفة أنه قال القرآن مخلوق فإنه يحمل على أنه كان يقول ذلك في وقت وهذا الذي يفهم من مناظرة تلميذه أبي يوسف له قال نظرته ستة أشهر فاتفق قولنا على أن من قال القرآن مخلوق فوقف فتحمل الآثار الأخرى التي فيها أنه كان يقول القرآن مخلوق على أن هذا قبل أن ينظره تلميذه ويرجع إلى قول تلميذه ورجوعه إلى قول تلميذه يدل على أنه طالب حق وصاحب ديانة وأنه لا يتحرج أن يرجع إلى الحق بعد أن تبين له وأنه إذا أخطأ فإنه ما كان يقصد الخطأ ولا يصر عليه وهذا متواتر في أخلاق أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن سعيد بن منصور قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به وعن محمد بن مقاتل قال سمعت ابن ابن المبارك يقول ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة جهم بن صفوان إمام الجهمي التي ينسبون أبا حنيفة إليه وهو بريء من هذا كيف وقد ذكر في مجلس ابي حنيف فقال ما يقول قالوا يقول القرآن مخلوق قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب إذن رد ابو حنيفة قول جهم بهذا بهذه الآية الشديدة التي قيلت في الكافرين فكيف يقال أنه كذلك أو كيف يقال إنه كذلك؟ وأنا أذكر أن أول ما خرجت هذه المقولة عن أبي حنيفة وغيره ذهبت إلى الشيخ البنيل أجل هذه المسألة وقلت ظهر عندنا أناس أول ما ظهرت يعني يسبون أبي حنيف ويحذرون من أبي من النووي وابن حجر ويقولون كذا وكذا وكذا. فأنكر الشيخ هذا كله، ويعني قال كلاما عجبا، ما تصور أن أحد يقول هذا قبل أن يشتهر الكلام، هناك أحد يقول هذا، فقلت أي والله إنهم يقولون فعندنا رجل يعني يقول كذا وكذا وكذا، وكان الكلام على ابن حجر أكثر وقتها، أبو حنيفة يعني كان الحظ أقل، لكن كان الحظ الأكبر منصبا على ابن حجر. فجعل الشيخ رحمه الله تعالى الباني يقول هذا رجل عجزت النساء أن تلد مثله هذا تعليق الشيخ رحمه الله أول ما يعني جاب هنا بسب هؤلاء الفئة للعلماء وتركيزهم على ابن حجر والنونا قال ابن حجر رجل عجزت النساء أن تلد مثله وهذا رجل خبير بهذا رجل يعني من أهل العلم والحديث إذا قال هذا عن ابن حجر فحسبك به وهذا تعليق لا أنساه عجزت النساء أن تلد مثله أو مثله هذا صحيح ومن ذلك يعني ومن تهورات هذا المنقول عنه هذا الكلام أنه نقل عن السلف تكفير الجهمية ثم عقب ذلك بالتنبيه على أن الأشاعرة من الجهمية فينتج أن الأشاعرة كفار هذا لزده ثمنه إذا نقل عن السلف تكفير الجهمية وهذا كلام صحيح ثم عقب وقال الأشعر من الجهمية ماذا تفهم أنت أيها الألمعي إن الأشعر كفار وهذا كلام ليس على ظاهره وإنما السلف قالوا بتكفير الجهمية بناء على قولهم إن إلههم عدم لا يثبتون له صفة ولسما وإذن لا يستطيعون أن يميزوا لنا إلههم لأنه عبارة عبارة عن عدم والذي يلتزم هذا القول كافر لكن الأشعار ليست كذلك لأن الأشعار كانوا مبتدعة ومخطئين نحن لا نقول أشعار هم أهل الحق لكن فرق بين الأشعار وبين الجهمي، فالأشعار أثبتوا أسماء الله تعالى وردوا على الجهمية وردوا على المعتزلة وتورطوا في نفي صفات الله عز وجل فتورطهم في نفي أكثر صفات الله عز وجل هذا نوع من التجهم لا شك لكن لا يقال إنهم يعني جهمية محضن فيقال إنهم مبتدع صحيح الأشاعرة في الجملة وطريقة الأشعة تخالف طريقة أهل السنة لكن لا يقال إنهم كفار ولم يقل أحد من أهل العلم السابقين ولا اللاحقين بتكفير الأشعر وهذا أمر معروف وما أدق ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال في سياق كلامه عن الأشعرية وأما في الصفات فليت جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. وأما في الصفات يعني فليت جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. ومعلوم من النص أن من فيه نوعا من كذا ليس كالذي تلبس بهذا الشيء كاملا والنبي صاحبنا قال الأبي زر إنك مرؤون فيك جاهليه هو صحابي ليس معنى فيك جاهليه أنك من أهل الجاهلية أهل جاهلك كفار فيك جاهليه قصلا من القصا لكن هذه لا تنفي أنه على أصل الإسلام وقال رحمه الله أيضا يعني شيخ الإسلام وأما الأشعارية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث لا يرون السيف يعني لا يرون الخروج على الحاكم بالسيف على طريقة الخوارج موافقة لأهل الحديث يعني يوافقون أهل السنة في هذا الأصل من أصولهم وهم بالجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث وهذا صحيح فالأشعارة أقرب لأهل السنة من المعتذلة وأقرب لأهل السنة من الروافض وأقرب لأهل السنة من القدريه وأقرب لأهل السنة من الجهميه وليس من أهل السنة على كل حال لكنهم أقرب من هذه الفرق وهذا من الانصاف وقال شيخ الإسلام أيضا في معرض ذكره لزم السلف أهل الكلام من الأشعار وغيره وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيح وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوه هذا كان مقصود به يعني نسبيا ليس المقصود بأن الأشعر أهل السنة وإنما يقولهم أقرب من الفرق المبتدعة كنحو ما ذكر والبلاد التي غلبت فيها البدع كالاعتزال والرفض والتشيع يعني ونحو ذلك من كان أشعريا بين هؤلاء يشار إليه أنه من أهل السنة لماذا؟ لأنه يوافق أهل السنة في عامة أصولهم ويخالفهم في بعضهم فعامة ردود الأشعر على المعتزلة أو على الرواف أو على الجهمية أو غيرهم يلتزمون فيها أصول أهل السنة والجماعة واضح الكلام على هذا لكنهم يخالفون أهل السنة في أشياء ومع هذا فهم أقرب إليهم في كثير من أصولهم بالنسبة لغيرهم من فرق المبتدع ودافع عنهم شيخ الإسلام وقال في حق أبي إسماعيل الأنصري صاحب زم الكلام ويبالغ في زم الأشعارية مع أنه من أقرب هذه الطائف إلى السنة وإذا قال من أقرب هذه الطائف لا يفهم من هذا أنه انتصار للمبتدع كما يفهم هؤلاء ولهذا هؤلاء عندهم شيخ الإسلام مبتدع ومجادل عن المبتدعين لكن إن شيخ الإسلام صخرة كبيرة في الدنيا في زماننا وزمان غيرنا يتحرجون وهذا من السياسة لا يتكلمون عنه مع أن مقتضى طريقتهم إن شغل السب أيضا مبتدع على كلام لكنهم ما يتحشون هذا حتى لا يقعوا حتى لا يقعوا في حرج إلا بعض مغفليهم فإنهم يعني تفلتون فلاتا في زمي شيخ الإسلام نفسه لكن إذا سألت الكبار نحن لا نتكلم عن شيخ الإسلام وهذا يعني نوع من السياسة وإلا على أصولكم شيخ الإسلام زعيم وإمام المبتدع في الحقيقة لأنه يقول كلام يخالف كلامكم فلماذا لا تتهمونه قال لك لا شيخ الإسلام لو اتهمناه نخسر ناس كثير يبقى خلينا يعني إيه وحدة وحدك إحنا الأول بدأنا بنحجر والنوي فلما الناس توعبوا الصدمة طب خذبوا حنيفة عدت المسألة هيجي الوقت نقول خذ شيخ الإسلام هذا يعني الذي فهمته من طريقة وإلا فقد قال بعضهم صراحة في هذه البلد قال ابن تيمية مبتدع فحملها بعض إخواننا إلى كبيرهم قالوا له فلان يقول ابن تيميه مبتدع قال لا احنا لا نقول هذا أخطأ فلان. لكن في الحقيقة هذا كلام سياسي لأن مقتضى كلامهم لو قلت بكلامهم مقتضى هذا أن ابن تيمية مبتدع ومبتدع نعم. وقال أيضا في شأنهم يعني ابن تيمية قال في شأن الأشعر إنهم ليسوا كفارا باتفاق المسلمين يعني وهذا كأنه رد على لمز الأشعرة بأنهم جهمية ومن ثم أنهم كفار وقال في معرض رده على أبي الحسين البصري المعتزلي وأيضا فجمعك بين هؤلاء الصفاتية وبين المجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى على منفف يعني بعض الناس يبالغ في زمن بعض فرق أهل الأمة ممن تلبس بذعة حتى يقولن كالمجوس والنصارى واليهود ولا شك أن هناك فرقا بين هؤلاء وهؤلاء وما ورد عن بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره في بعض الفرق أنهم أشد من اليهود والنصارى فهذا فرق مخصوصة ممن يعني قالوا كالفرق البطنية وغيرها ممن ينسفون الإسلام نسفا هؤلاء أحرى بأن يكونوا أقبح من اليهود والنصارى، لكن ليس هكذا كل فوائف مبتدعة وقال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن الأشعرة وتحذير العلماء منهم ثم إنه من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف لكن لما التبث عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة وهم فضلاء عقلاء مش المعتزلة لما التبث على بعض الأشعار هذا الأصل المأخوذ من المعتزلة يعني في نفي بعض الصفات والمعتزلة ينفون الصفات كلها فهؤلاء قالوا بنفي الصفات وإثبات بعض الصفات فتلبسوا ببعض ما عند المعتزل لما التبس عليهم هذا الأصل احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه يعني أن يجروه وأن يجعلوه أصلاً وإلتزموا وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما له من المحاسن والفضائل ومنهم من يزمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخير الأمور أوساطها من الناس من ينظر إلى الأشعارية على أنهم ردوا على المعتزلة في عامة أقوالهم ووافقوا أهل السنة في كثير من هذه الأقوال أن هؤلاء لهم محاسن وفضائل ومن هذا الوجه فلهم محاسن وفضائل وأحسن من رد على المعتزلة أبو الحسن الأشعع، وجمعت هذا صحيح، ومنهم من ينظر إلى الباب من ناحية الأخرى، إذا قارنهم بأهل السنة وأصولهم، عجده عندهم أخطاء، فيزمهم، وخير الأمور أوصاتها يعني أن يذكر لهم ما يزكروا، مما أحسنوا فيه، ويرد عليهم ما أخطأوا فيه. قال وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء. بل مثل هذا وقع للطوائف من أهل العلم والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذا كلام جيد لشيخ الإسلام رحمه الله وقال أيضا في حقهم ولهم حسنات وفضائل وسعي المشكول وخطأهم بعد الاجتهاد مغفور يعني مدام استفرغوا وسعوا في في الوصول إلى الحق ولم يصب خصوصا إذا لم يكن إماما في هذا الباب فإن الرجل قد يكون مشتغلا بالحديث أو بالتفسير أو بالفقه وله عناية وطول باع في هذا الباب لكن في باب الاعتقاد مقلد ليس له كبير عناية فإذا أخطأ في هذا الباب لعدم تضلعه من هذا الباب في الوقت الذي ليس فيه رأسا ولا أصلا في البدعة ولا داعيا إليها ولا مناظرا عليها فهذا شأنه ألطف ومثل هذا أقرب إلى يعني أن يعذر من آخر يجادل عن البدعة ويؤصل أصولها ويدعو إليه هذا الذي لابد أن نكون فيه أو أن نكون معه في شدة وتشدد وكبير إنكار وبهذا تنضبط المساله لكن عند هؤلاء لا فرق هذا كله واحد كل من وقع في يعني خطا ايا كان فلا بد ان يعني يجبس بجبس نعم فاذا تيبس وصار حجرا يلقى به في وجهه حتى يقتله ويكون إن هذا انتصار للصنم لا شك ان الأمر ليس كذلك وإذا رجعنا المواقف العملية لشيخ الإسلام تيمي مع مخالفيه من أهل القبلة ندرك كيف جمع رحمه الله بين تعظيم الحق ورحمة الخلق معلوم أن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق في غير مداهنة ولا يعني تنازل عن الثوابت ونحو ذلك لكن عندهم أيضا رحمة فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يسني على الإمام تقي الدين السبكي قال ابنه رحمهم الله وكان ابن تيمية لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له والسبق كان أشعريا وذكر في ترجمه علاء الدين الباجي علي بن محمد بن عبد الرحمن وكان أشعريا أنه لما راه ابن تيمية تعظمه ولم يجري بين يديه بلفظه فأخذ الشيخ علاء الدين يقول تكلم نبحث معك أو تكلم نبحث معك وابن تيمية يقول مثلي لا يتكلم بين يديك أنا وظيفتي لاستفادة منك انظر الأدب أدب شيخ الإسلام رحمه الله مع هؤلاء ولعله بهذا الأدب تتاح الفرصة للمناقشة الهادئة وإنكار المنكر بتلطف فربما يرجع هذا الأشعري عن قوله لما يعني رأى هذا الأدب وكثيرا ما كان يرجع هؤلاء بهذه الطريقة أما طريقة الخط والضرب والشتم والتشنيع والسب فهذه يعني لا تجدي كثيرا ومن ذلك إنكاره الآن ترك هذا المتمية وبدأ يرجع إلى كلام نعم ومن ذلك إنكاره على من يزعم أنه سني ثم يترحم على بعض المبتدعين رجع إلى كلام الرجل المشار إليه رأس هذه الفرقة الضالة إنكاروا على من يزعم أنه سني ثم يترحم على بعض المبتدع يعني يقول كيف تزعم أنك سني وتقول ابن حجر رحمه الله ابن حجر مبتدع طيب ماذا نفعل قل ابن حجر فقط إياك أن تقول رحمه الله ولو أحسن احرق كتب ابن حجر ولا تنقل عنه أصلا وهذا فيه يعني نوع من الكذب على الرجل لماذا على ابن حجر لماذا لأن هذا الرجل نفسه قرأ فتح الباري وقد سألت واستفاد منه كثيرا وأقر بهذا وبعد أن استفاد منه وهضم المعلومات قال ابن حجر كذا وكذا طيب ما عندنا استفدت ابن حجر ومن من طلبت العلم لم يستفد من فتح الباري هذا كتاب يعني يساوي الدنيا بل الدنيا أقل من هذا الكتاب وحده، وما أكثر ما ذكر أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب، وقد صنف ابن حجر رحمه الله حتى قيل للشوكاني رحمه الله ألا تصنف كتابا في شرح صحيح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ونزع في حديث الصحيح وهو يقصد يعني تضيف معنى، لا هجرة بعد الفتح. هذا حديث وإنما يقصد الشوكاني يعني بعد فتح الباري ما حد يصنف في في في في شرح البخاري وأنت لو عرفت هذا الكتاب وقدرت له وقدره وقرأته يعني عرفت فعلا أن هذا الكلام صحيح كيف يصنف في صحيح البخاري في شرح صحيح البخاري بعدما ذكره ابن حجر في فتح الباري هذا يعني سؤال لا يجيب عليه إلا من قرأ الكتاب وعرف له قدره، ولهذا كان الشوكاني من أهل العلم فاستحية أن يصنف تصنيفا، وقد كان الرجل كثير التصنيف ويصنف في عامة الفروع، لكن كيف يصنف في شرح البخاري بعد فتح الباء؟ لا هي سورة بعد الفتح، هذا فرق بين أدب أهل العلم الذين ينسبون لأهل الفضل فضلا، وبين من يسرق العلم منهم ثم يسبه ما يقول لا تشتروا فتح الباء. ولا تقرأوا فتحه واحرقوا فتح البلد وبدعوا وفسقوا صاحبا وإذا اضطررتم إلى ذكري فإياكم أن تقولوا رحمه الله أي دين هذا وأي يعني علم وأي فهم وأي سلف لهذا الكلام منذ أن جاء فتح الباري أو جاء النحجة رحمه الله والعلماء في كل عصر يقول رحمه الله حتى جاء هذا الرجل وابتدع بدعة جديدة وقال لا تقول رحمه الله لو أن له فيها سلفا لقلنا يعني ماشي لكن ليس له فيها سلف نعم ومن ذلك إنكاره على من يزعم أنه سني ثم يترحم على بعض المبتدعة مع أن الترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعا أو فاسقا ونقل في الحاشية ترحم الإمام أحمد على ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية واستغفر لهم لعلمي بأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك هذا صحيح بل كان أحمد يقول لو كانت لدعوا مستجاباً لدختها للإمام والإمام في زمانه كان قد سجنه وضربه وأذاه وامتحنه في قول المعتزلة ومع هذا قد أحله وأحل غيره ولا شك أنهم مبتدع ومبتدع من العيار الثقيل نعم ومع هذا هذه الطريقة الإمام أحمد الذي يزعمون النسبة إليه نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وأن كان فيه بدعة أو فسق مدام في أصل حظيرة الإسلام لم ينافق النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد وإلا حتى النفاق العملي واحد يكذب أحيانا أو يعني يغدر أو يخون هذا بل هذا أولى أن يستغفر له لأنه بحاجة متورط وقال رحمه الله يعني شيخ الإسلام المسلمون المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن ينصر الله كابن أبي وأمثال وعامة المرتدين والزنادقة في زماننا وغيره من الأزمن لأنه في الحق كافر وإن تسمى باسم الإسلام وأظهر سمت المسلمين لكنه ارتكب المكفرات الصريحة الشنيعة فهذا منافق أظهر الإسلام اسما وصورة لكنه جاحد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يعلم ذلك منه لم يعلم منه النفاق صلي عليه وإذا علم شخص النفاق شخص لم يصلي عليه وصلي عليه من لا يعلم نفاقه يعني واحد قال أما هذا لا فأنا أشك هذا رجل منافق لا أره مسلم لماذا قال أنا سمعته يتهم القرآن وسمعته ينكر المعلوم من الدين بالضرورة وسمعته يفعل كذا وكذا فأنا لا أصلي عليه غير ما سمعه فأخذ بظاهري أنه مسلم هذا الذي لا يعلم عنه نفاقا يصلي عليه وقال رحمه الله في المبتدع وإذا لم يكونوا كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر له ويترحم عليه وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخلف السنة أو أزنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم وإن كان من السنتين والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليس كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وزم يستحقون به الوعيد كما يستحق عفات المؤمنين وهذا ظاهر، خصوصا في عوام الفرق كل فرقة فيها خواص وعوام الخواص الذين يؤصلون منهجها ويدعون إلي ويناظرون عليه وهم من أهل العلم المنتسبين إلي هذا الخواص طيب العوام نشأ في بيئة وقيل له هذا الحق فدان به ولا يعرف لا شك أن هذا أقل شأنا وأخف أمرا من الداعي لأنه ملبس عليه فالقول بتكفير كل من ينتسب إلى فرقة من فرق المبتدعه هذا قول يحتاج إلى مراجعة كما ذكر المصنف هنا كله ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليس كفار لأن هذا العم يدين بقلبه أنه يحب الله ورسوله وأنه على الدين الذي أراده الله وأنه قد ضبط نفسه على الحق هذا إيمان عام ثم سأل بعض من حوله من أهل العلم فقال لهم مول السيد السيد السيد دا بركة الخلاص هو بركة هم قالوا لا وهذا وطلع المفتي ولا الوزير ولا كذا وجاب شوية يعني عظمه وزبالة ال... التي احتفظ بها ورقاه في التلفزيون هذا مشت السيدي أحوال البدوي خلاص خدته الذي كان الرجل العامي ما زنبه هو رأى قيل لو هذا العلم وهذا الدين فمثل هذا محزوظ فإذا وقر في قلبه صحة ما عليها أولئ الناس على العموم دون أن يفعل أشياء من المعلوم الرجل لا يذهب يطوف بالأضريحة ولا يتمسح ولا شيء لكن يرى أنه ما في شيء الناس يقولوا الله كويس والاحتفال بالمولد كويس والمسجد الصلافي كويس كل هذه الأشياء خطا وبدع وضللات لكن قيل له مثل هذا لا شك أن هذا معذور بخلاف من يجادل عن هذا ويبالغ ويثبت كل بدعة من هذه البدعة ويتمسح ويطوف ويدعو ويقول البدوي هو الله كما قال بعض غلات هذا غير هذا هل يستوي هذا بهذا فهذا يقال عوام هؤلاء الفرق هذا إذا لقي الله عزم وأقر بالدين عموما وقال والله يا رب أنا كنت أحبك وأحب رسولك فأصله ومهما عرفت أن هذا من الدين فعلته لكن فاتني هذا الشيء ما عرفته وطلبت علمه فقال لي أهل العلم الذين ظلمتهم أهل العلم كذا وكذا لا شك أن هذا يختلف شأنه عن المؤصل للبدعة والداعي إليه ومن ذلك يعني ومن آثات هذا الرجل الذي دعا إلى هذه الأقوال وصارت خلفه هذه الفرقة لا كسر الله سوادها قوله قال ابن حجر في شرح البخاري يسر الله من أهل السنة من يشرح طب أنت بترجع له ليه تقرأ في ليه نعم. يسر الله من أهل السنة من يشرح انظر اللمس نعم. قوله ينزل ربنا أنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى عن ذاك. وقال قوم بتأويلها وبه أقول هذا الذي نقله الإنكار على كلام ابن حاجر ولا شك ان هذا كلام منكر وقد اوهم بذلك ان القائل وبه اقول هو الحفظ ابن حجر والذي في الفتح يعني الذي راجع الكتاب ان الحافظ اورد قول السلف يعني في اجراء الامر على ظاهر وأن, وان الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا كما يليق به سبحانه وتعالى دون تأويل ثم قول الخلف يعني بالتأويل ان نزول امره و رحمته ونحو ذلك وليس نزولا حقيقيا ثم نقل عن القاضي ابن العربي رحمه الله قوله وقال قوم بتأويلها وبه أقول إذن هذا الكلام كان ابن العربي نقله ابن حجر وليس كلام ابن حجر لكن من عدد أهل البدع يقططع الكلام على وجه يحمل الأمر فوق ما يحتمل ومصدر هذا النقل هو كتابه عارضة الأحوذي لكن عبارته ومنهم من تأوله وفسره وبه أقوله إذن هو أوهمك بالتعليق الذي ذكره أن ابن حجر هو الذي قال قال قوم بالتأويل وبه أقول والحق أن ابن حجر لم يقول هذا وإنما نقل هذا عن القاضي المالكي بن العربي رحمه الله ومع هذا ابن حجر يزل في هذه الأبواب لكن إذا رجعت كلامه تجد يقول دائما وصاب منهج أهل السنة وطريقة السلف ثم لأنه غير محقق في أبواب الاعتقاد يظن أن كلام الأشعرة هو المقصود بكلام أهل السنة فقد يتمناه أحيانا وقد ينتبه ويقول كلام أهل السنة أحيانا فعنده تخليط في أبواب الاعتقاد ليس إماما في هذا الباب كإمامته في الحديث أو في الفقه أو في يعني الرجال ونحو ذلك إذن هذا عذره في هذا الباب ثم ما إخالك أخي القارئ إلا وقد زلزلتك وصدمتك تلك الاعتراضية الاستفزازية المسيرة للمشاعر أعني قوله يسر الله من أهل السنة من يشرح التي تنضح بالجحود والكفران والتنكر لجهد دؤوب امتد سنتين وثلاثين سنة كان ثمرته فتح الباري بشرح صحيح البخاري الذي هو قاموس السنة بحق والذي أدى به الحافظ دينا كان في عنق الأمة. فإذا بهذا الإنسان يجحد هذا الجميل ويتنكر لهذا المعروف فيلغيه بجرة قلم. أي والله. وهل هو لما قال هذا طباش رح وصيح البخاري؟ ماذا لو قلنا له بارك الله فيكم؟ إيش صح لنا أنت صييح البخاري؟ لأن أكثر الناس على طريقتك ما في أحد باقي من أهل السنة على طريق. من تقصد ابن الباني ليس من أهل السنة. ابن عسامين ليس. ابن ليس الفوزان ليس بقرب وزيت ليس كلهم ليس طب يا أخي لو كنت اشرح لنا أنت صيح البخاس حتى نترك فتح الباري إلى شرحك وننظر كيف تشرح وما هو يعني مراسك في هذا الباب وما هو علمك ما فعل شيئا من هذا لا هو ولا الأقزام الذين حوله الذين آخرهم 20 صفحة كلهم تخليط وأخطاء إملائية وأخطاء نحوية وأخطاء غير ناسه رجل يصنف تصنيفا في سب بعض أم أهل العلم هو لا يحسن يكتب الكلمة وهو لا يحسن يرفع المرفوع لنصو منصوب عوزه الله فليكسر القلم أو يزابههم يشرحون فتح الباري أو يشرحون صحيح البخاري لكن ألسنا طويلة طول لسان في ال في الهواء وقصر في الزنبي كم من شحيط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير. قال والذي أدى به الحافظ دينا كان في عنق الأمة. وللجلد أن يعرف هذا يقرأ آخر مجلد فتح الباري بعد ما انتهى الكتاب أثبتت أثبت أو مثبت مع نسخة فتح الباري المطبوع تعليقات. لكثير من أهل العلم في زمان الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب وجملة من القصائد الوفيرة في مدح هذا التصنيف وبركته وسمرته ومدح مصنفه بحيث لو رأيت هذا كله العرف كيف استقبل أهل العلم في زمان ابن حجر وهذا شديد لأن العدد الإنسان في زمانه لا يظهر على قدره إلى بعد زمان لأن المعاصرة حجاب كما يقولون والرجل لا يعرف حقا إلى بعد وفاته وإلا ابن تيمية في زمانه كان مسجونا وكان يعني متهما وكان يعني ليس له دين أي واحد يشوف فيه كما يقول فلما مضى قرنائه ومضى زمانه وظهر علمه صار شيخ الإسلام لكن لم يكن في زمانه شيخ الإسلام إلا عند بعض تلاميذته كابن القيم ونحوي لكن عرف بعد زمان أما أن يكون في زمانه يقر له الناس بأن هذا التصنيف يعني يكاد يكون من عجائب الدنيا هذا وقع مع فتح الباي في زمانه وفي حياته عينه كما يقولون رأى كيف استقبل الناس هذا الكتاب المبارك العظيم وهذا لا ينفي أن فيه بعض الهنات ترد على صاحبها على طريقة أهل السنة فالحق حب إلينا من كلام كل أحد فنحن نرد الـ الـ الـ الـ يعني الخطأ الذي أخطأ فيه عمر وأبو بكر في عدم العصمة فكيف لا نرد ما أخطأ فيه شيخ الإسلام من تيمية أو الحافظ ابن حجر أو الشيخ الألباني أو غير هؤلاء لكن فرق بين أن ترد بأدب وبين أن تجمع كل التاريخ والعلوم ونحو ذلك وتلقيها في التنور كما يقول هؤلاء عن أمثال ابن حجر وغيره <تصفيق> يقول فإذا بهذا الإنسان يجحد هذا الجميل ويتنكر لهذا المعروف فيلغيه بجرة قلم فإنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وهل سمى هجرة بعد الفتح لا والله لا هجرة بعد الفتح تصبرون معنا لغرض في النفس لأن الباب إذا انتهى أحسن ومن ذلك عموم قوله يقصد قول هذا الرجل الذي سنتسب إليه هذه الفرقة ولا يجوز قراءة كتب أهل البدع والمعافر ولا شراؤها ولا بيعها وإن أحرقها أحد فهي هدر يعني لا يضمنها كما جزم كثير من أهل العلم فيما ذكره ابن القيم وغيره في احكام السياسه الشرعيه ما ابن القيم رحمه الله خد بالك ليس عندهم هذه المساله حتى في ابن القيم ولا يجوز قراءه كتب اهل البدع والمعاصي ولا شرائها ولا بيعها وهذه طريقته وقد كنت يعني في مره كلفت في مكان ما بعمل مكتبه عامه كبيره وقيل لي يعني كل الكتب بلا اشتري ما بدلا جاءت كتب بمئتين ألف ثلاثمائة ألف ألف نريد مكتب فقمت بجمع هذه المكتبة من بعض البلاد والأسفار ونحو ذلك والتقيت بهذا الرجل قبل أن تتسع له هو ويظهر ما اظهر يعني فقال لي إياك أن تشتري كتب ممتعة فقلت له هل تخلو المكتبة من كتاب فتح الباري أو كتاب كذا قال أعوذ بالله أبدا هذا وزر يبقى معك في زمتك ويدخل معك قبرك لم انتفت لهذا أتيت بالفتح الباري وغيره من الكتب ولو مشينا على كلامه لما استطعنا أن نشتري كتبا قل لي بالله عليك كتابا يصفو قل لأن ترى كتابا يصفو لأن ليس صنفه ليس بمعصوم نعم هناك كتب يعني على أصول أهل السنة والجماعة ولم تسجل أكثر من النصوص ككتب ال التي لم يتكلم مصنفها في شيء وإنما ذكر أبوابا يعنون للباب ويذكر نصوصه ككتب يعني أصول الاعتقاد السلفية الأولى لكن هذه كتب قليلة ولا بد من شرحها وأثناء الشرح الذي يشرح غير معصوم لا بد أن يقع في شيء فحتى تعد مكتبة ليس فيها كتاب عليه ماخذ فأنت يعني سوف يعيك هذا سوف لا تأتي تفسير القرطبي وسوف لا تأتي بأي تفسير في الحقيقة، ولا حتى تفسير ابن جرير الطبري، لأن له أقوالا يخالف فيها كثيرا منها. إذا سوف تضع القرآن الكريم في المكتبة بلا تفسير. طب ابن كثير حتى ابن كثير ينقل أحيانا بعض الأقوال التي لا تعجبه، بل ينقل عن مجاهد كلام في تأويل بعض الآيات على طريقة غير أهل السنة، وهو إمام، لكن أخطأ في هذا. فعلى هذه المقييس لن نرى كتاباً أبداً وهذا عجيب طيب ماذا نفعل في هذا كله؟ يحرق ويهدر؟ يعني فلو أحرقته لرجل تكلف المال وقال لك هات المال اضمن ما حرق فقال لها أنا حرقت ولا أضمن حتى المال لأن هذا ونقل هذا عن ابن القيم ولا شك ابن القيم ما قصد هذا قال ففهم بعض من يلزون بهذا المنهاج من عموم هذا الكلام ما دفعهم إلى إحراق فتح الباري لأنه هدر بزعمهم لما فيه من تأويل ونحو وهذا الكلام إنما يصحه في كتب الضلال وهذا الذي عنه ابن قيم كالسح والكهانة والتنجيم والعقائد الشركية الفاسدة والأفكار الصوفية المنحرفة هذا صحيح إذا دخلت مسجدا وجدت كتابا فيه سحر أو طلاسم أو شعوذة أو كيفية عمل الأعمال ونحو ذلك بحساب النجوم وخذ الكتاب وأحرقه ولا تضمن أو وجدت كتابا فيه يعني توسلات بالبقبورين ويا كعبة الأسرار أنت غياسونة يا كشف الكربات يا شيخ العرب فإن من جهودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم تدارك دا أغيثني في أموري فإنني عنتني هموم همهن كثير وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم خلاص خذ الكتاب وأطعه صحيح احرقه كلام شرك في شرك هذا صحيح لكن كلام سنة ونقول لأهل العلم وفي بعضه ما يستدرك هذا ليس يأخذ نفس الحكم أبدا ولا قصة هذا ابن القيم ولا غيره من أهل العلم أما الكتب النافعة التي غلب عليها الخير والفائدة بما فيها من العلم والتحقيق فلا حرج من الانتفاع بها وإن تلبس مصنفوها ببعض المآخذ التي يمكن الاحتراز منها والتنبيه عليه وبخاصة إذا كان قارئها طالب علم متمكنا عنده من الوعي والفهم ما يقيه هذه المآخذ بل هذا لابد منه طالب العلم يود أن يكون مميزا ومن لذة الطلب أنك تقرأ الكتاب فتأتي عند النقطة التي فيها شيء وتتوقف هذا يشحى ذمتك تقول هذا الكلام ليس بالصحيح وتحشي يعني تعلق في الحاسية في البياض التي تحت الكتاب تقول هذا الكلام يخالف حديثا نمصا كذا كذا أو سمعت من الشيخ فلان كذا أو نقلت من كتاب كذا كذا هذا مما ينمي ملكتك العلمي فتستدرك وتنتبه إذا الخطأ وتصححه وتصوبه هذا من آلة الطلب وما زال أهل العلم يفعلون هذا ومن أمثلة ذلك فتح الباري وسائر كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا مصنفات الإمام النووي رحمه الله كالمجموع شرح المهزة وشرح صحيح مسلم وغيرها من كتبه المباركة وكذا الجامع لأحكام القرآن القرطبي وغيرها من دواوين العلوم الخادمة والمخدومة على حد سواء العلوم الخادمة يعني علوم الآلة النحو والعروض والبلاغة ونحو ذلك العلوم المخدومة يعني كالفقه والتفسير والحديث ونحوه ولو عمم ما أسلوب هذا الإنسان وهجر العالم ومصنفاته لمثل هذا لأنه تلبس ببدع في صدر من صفحة من صفحات الكتاب لما كاد يبقى معنا أحد ولفرنا كدودة القز تطوي على نفسها بنفسها حتى تموت لم يتعلم أحد لأنه من أين يتعلم هو يرد كل هذه الشروح وكل هذه التفاسير وكل هذه الكتب سوف لا يتعلم والدهيل على هذا أين كتب هؤلاء الناس لو كانوا أخرجوا لنا مثلا عمليا لكان هذا له وجه ناطو الكلاب من حجر ونقول والله الذي أمرنا بإحراق كتاب ابن حجر أوجد لنا بديلا عن فتح الباري والله كنا نذهب نقرأ نقول جزا الله خير كتاب في مثل قوة فتح الباري في شرحه لا للمخالف فقط بل للسنة ويخلو من هذه الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر كلام صحيح. لكن هو لا يفعل هذا ولم يفعل ولا يستطيع وعامة ما يصنفه أو يكتبه بعض الشتائم واللمز والغمز في بعض أهل العلم يتربى عليها الأغمار الذين في نفوسهم شيء والأطفال فلا زادون إلا يعني قلة أدب على قلة أدبهم التي كانت فلهذا يترك فتح الباري وشرح المسلم والقرطبي وغيره من الذي مسأ قط ومن له الحسن فقط يعني هذا لا يكون قال المحقق ابن ابن قيم رحمه الله من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث هذه القاعدة أشدد يديك عليه وأصله أيضا من معنى أو من عموم لفظ حديث النبي سعى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبص يعني الماء إذا كان كثيرا لا يتنجس كماء البحر انظر كم من الناس يبول كل يوم في البحر لابد إذا نزل البحر يجد نفسه يعني هجد البول قد ملئ بولا لكن ماؤه كثير أكبر وأعظم من أن يتنجس هو الطهور ماءه الحلو ميتته هذا ينزل يبول فيه ومن بجواره ينزل فيه فيغتسل حتى من حاس الأكبر يخرج صلي إذا بلغ المأقل نتينا يحمل خبث نزل هذا المعنى العام بعموم لفظه على هذا المعنى من كسرت حسناته عظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره هذا صحيح ويعفى عنه ما لا يعفى عن غير وانت خبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل بدر في الحديث لما فعل حاصب ما فعل كان هذا صورة من صور الخيانة العظمى كما يسمونه، ومع هذا غفر الله له واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ويعني الاشادة به وقال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولذا اتكبه شديد لكن في جنب حسناته ف تعالى عافيه وأنت خبير بأن موسى الكليم كسر الألواح أو لاح التو الألواح التوراة وأخذ الألواح وألقى الألوا ألقاها ألقاها وكسرها في واحد يمسك ألواح التوراة التي كتبها الله له وكتبنا له في الألواح من كل شيء ويمسك وينمسك يكسرها كسرها على الأرض ويمسك بأخيه النبي وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأقذ بالإحياتي ولا برأسي ما ظنك بهذا الكلام لكن من الذي فعله موسى الكليم الذي له مقامات عند رب كل هذا ذهب في بحر مواقفه لو أن غير موسى فعل هذا ربما لم يقبل منه إذن الإنسان إذا كسر خيره وعطمت مواقفه قد يغض الطرف عن بعض ما يبدر منه فإذا جاءنا الإمام ابن حجر رحمه الله بفتح الباري وحده ونظرنا في بعض الزلات لا قلنا والله فتح الباري هذا كان دينا في عنق الأمة كلها لم يقم به إلا الحافظ ابن حجر فكيف نرده فإذا جاءنا معه بكتبه النافعة في الرجال وما أكثرها والتخريجات وما أكثرها وخدمة كتب الفقه بتخريج أحاديثها وخدمة يعني السنة بكتب الرجال وتلخيص ما سبقه والزيادة عليه وإعطاء الأحكام النهائية عنده على نحو لا يستطيع محدث في زماننا ألا يرجع إليه أليست هذه كلها يعني فضائل يغمر فيها بعض المجال هذه قاعدة الشريعة والحكمة ويعني الانصاف ومقتضى العقل وهذا الذي عليه كل أحد حتى هؤلاء فإن هذا الرجل لو كان له جار يحسن إليه كل يوم ثم جاء مرة واساء إليه هل يمسكه من تلبيه ويضربه أم يقول الله أنت لك عشرين سنة تحسن إليه وهذه المرة يعني مغفورة هذا حتى هذا الرجل وهؤلاء الفقه يفعلون هذا بالفطرة ولا يملك إلا هذا نعم ومن ذلك ما في كتبه من لمز العلماء وهذه آخر مسألة ذكرها مما يعني ينقض فيها هذا المسلك بتلطفه أدب كما ترى أنت ترى المصنف رحمه الله لأنه من أهل الأدب فيما نحسبه والله وحسيبه لم يشنع على هذه الفرقة ولم يقل هذا الجاهل المتعالم الذي شأنه كذا وكذا لم يفعل وإنما ينقل كلامه ومن ذلك ما في كتبه ومن ذلك قوله ويرد عليه بألطف ما يقول نعم. ومن ذلك ما في كتبه من لمز العلماء بل الدعاء على بعضهم بيدعو عليه. فلا يقتصر على أداء واجب بيان الحق وإبطال الباطل بل يزيد على ذلك أن يسلقهم بألسنة حداد وقل إن رأت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقب وقل إن رأت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقب كل واحد لقبه يعني غالبا يدل عليه فقد قال في حق الإمام أبي جعفر الطحوية رحمه الله ماذا قال الطحوية عندهم يعني هذا غاية الفسوك والفجور الجهل أبدا طحوية سني أنت تقرأ عقيدة الطحوية هكذا يقوله والذي كتبه قال وفي عقيدته بلايا الأصل والشرح كلاهما بلايا النفذ ويتهكى من العلامة الألبانية لأنه خرج أحاديث شرح الطحوية قائلا وما أدري ما هذا أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا تبينكر على الشيخ الألباني أنه قام بتخريج أحاديث العقيدة التحول وما أدري ما هذا يا أخي لا هذا ريت فكان ماذا أن كنت لا تدري أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا ولم يسلم من جرآتي حتى شيخ الإسلام ابن تيمين مع التحفظ الذي ذكرته لكم آنفا لقوة يعني وضخامة منزلة شيخ الإسلام في عصرنا وفي كل العصور بعد وفاته هذا رجل كل العصور ولهذا ترى عامة طائفة المتدعى في زمانه يحتاج بكام شيخ الإسلام اذهب إلى جماعة الصوفية هدول لك وقد قال شيخ الإسلام تيمكن سبحان الله شيخ الإسلام يعني يفضحكم لكن يأخذ منه أي سطر يفيده في هذا الكلام وينقله حتى يجمل به كتابه هذا رائعنا في عامة المتدعى فقد نقل عنه رحمه الله قوله إن الإرجاء بدعه لفظية ثم قال يعني على هذه العبارة وهذا تهوين من شأنها وليس بالصواب بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنو والجواب عن ذلك أن سياق كلام شيخ الإسلام يبين أنه رحمه الله لم يقصد بذلك كل المرجئة وإنما فرقة واحدة منهم وهم مرجئة الفقهاء يعني كأبي حنيفة وغيره فإن الخلاف معهم لفظي من حيث اتفاق الجميع على أن أهل الكبائر متوعدون بالناس أما الزعم بأن العمل ليس من الإيمان فهو خطأ بين بالبدعة لا سيما وقد صار ذلك زريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيره وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمى، فلهذا عظم القول في زم الإرجاء. يقول يعني الذي قصده شيخ الإسلام بأن الإرجاء بذع رفضية، ليس عموم الإرجاء، الإرجاء بذع كبير، لكن كان الشيخ سيد تكلم عن الإرجاء، إرجاء الفقهاء، وإرجاء الفقهاء مختلف عن الإرجاء العام. فإذا قال الطحاوي مثلا والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا. من كلام اهل الاجزاء ولكن مرجئه الفقهاء ان الايمان واحد واهله في اصله سواء فمعنى هذا الكلام والصحيح ان الايمان يزيد وينقص عند اهل السنه فاذا قال الايمان واحد يبقى خالف في هذا الباب لكن هل التزم طريقه المرجئه في كل افعالهم أم ان ومن يعني لا يقول بكلامهم أهل الكبائر ويقول إن أهل الكبائر غير مخلدين في النار وأن أمرهم إلى الله إن شاء عنهم وإن شاء عذبهم وإن العمل مطلوب ونحو ذلك ومن ثم يوافق أهل الصنة في بعض كان فهذا نوع إرجاء وليس عموم الإرجاء يسمونه إرجاء الفقهاء يخطئون في مسألة لكن لا يترتب عليها كثير من أو لا يترطب عليه عامة كلام المرجئة هذا الذي يقول شيخ الإسلام الإرجاء بدعة لفظية لأنهم يعودون فاتفقون مع أهل السنة بخلاف المرجئة أصالة على أن هذا كلام فيه بحث ولا شك أن كلامهم مردود عليه وحتى إرجاء الفقهاء قول أبي حنيف وقد وقعوا في أخطاء بسبب ذلك لكن لو قيل إن إرجاء الفقهاء غير المرجاء على الإطلاق هذا كلام صحيح وإن كان يعني ليس أيضا سهلا ولا لفظيا على يعني عمومه بل ترتب عليه أيضا خلاف في المعنى وقد أشار الشيخ الإسلام الشيخ ابن بعض هذا في شرحي للعقيدة الطحوي وليس المقصود تفصيل المسألة الآن الشاهد هو رده وجرأته على أهل العلم وتعليقه الذي فيه حدة ويعني سوء أدب فيعلق على قول الزركشي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها واجبة في العمر مرة إلى آخر ما قال الزركشي قائلا هذا من الجفاء قبح الله من قال به طيب ليه قبح الله من قال هذا قول كثير من أهل العلم فلو أن قلت والصحيح أن هذا يجب كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من الكلام لا بأس ولو قلت هذا من الجفاء مقبولة وكان يكفي في إفادة المعنى لكن قبح الله من قال به فقد قبحت ليس الزركة فقط وإنما كثيرا من أهل العلم من من قالوا بهذا الكلام فكان يسعك أن ترد القول من غير أن تشتم من غير أن تسب ويدع عليه قائلا لا جزاه الله خير وأنت فلا جزاك الله خير يدعو عليه قائلا لا جزاه الله خيرا يعني في تعليقه على بعض أقوان ويقول في سياق الكلام على من ينكر صفة العلو ومن قال بخلاف ذلك فهو جهمي أظل من الحمار كائنا من كان طب ما بلاش الحمار قل فهو جهمي وهذا يكفي والجهمي أشد من حمار في الحقيقة لكن ما في داعي تقول فهو جميل أضلوا من الحما حتى تكون ألفاظك فيها نوع من ال... حتى لا تعتاد حتى لا يعتاد لسانك يعني السب ليس ممطعان ولا لعان فهل الحق محتاج إلى هذه الأساليب في نصرته هذا تعيق المصنف هل الحق يحتاج إلى هذا الأسلوب ومع الإقرار بوجود مؤخذات على كتاب جند الله ثقافة وأخلاقه بل على منهج مؤلفه سامحه الله بصفة عامة إلا أن المومى إليه يعني المردود عليه غلاء حين انتقد عليه أنه نصح بقراءة الإحياء ومختصر فقه على مذهب فعلق قائلا ولا أكون قد غليت إذا قلت إن من تثقف بهذه الكتب كان من جند الشيطان يعني الشيخ سعيد حوى عمل كتاب جند الله ثقافة الأخلاق وفيه بعض الناس الاشكالات في أصل من وفي بعض التصوف فيه بعض الأخطاء لكن ترد بأدب لكن أن يقلب الأمر يقول من فعل هذا عندما كتاب جند الله يقول من تابعه على هذا فهو من جند الشيطان أشكد هذه مبالغة والإحياء كتاب مشحون بالضللات والبدع التي يجب التحذير منها هذا صحيح ولكن حنانيك ما هكذا تورد يا سعد الإبث يعني لو قال مثلا أما الإحياء فلو اعتراض عنه بكتاب مختصر مناقِل القاصدين من أجل من مختصرات الإحياء أو بكتاب تهذيب معزة المؤمنين من مختصرات الإحياء لكان أوله فقد أفتت الفائدة وأرشد الطالب إلى بعض ما في الإحياء وصرفته إلى كتاب يأخذ يعني حسناته ويجنبك سيئاته من غير ما تقول يعني أن من قرأ هذا فهو من جند الشيطان فإن هذا غير مقبول. ويعلق على قول الزهبي في شأن ابن الجوزي إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهم فيقول قلت هذه مجازفة قبيحة من الزهبي قبيحة إلا وقال هذه مجازفة وحتى مجازفة لا تقال يعني المسألة تحتاج إلى الألطف من هذا الزهبي ذكر شأن ابن الجوزي ومن رد عليه وخطأه في بعض الأشياء وذكر حسناته وسيئاته ثم ختم البحث بقول إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهم يعني في مبغضيه وشانئيه فصاحبنا لم يعجبه الكلام فقال مجازفة قبيحة من الزاب وعلق على قول العلامة الألباني حفظه الله شبابنا يبدعون العلماء قائلا وهذا كذب صريح يعني البني كذاب وكذاب صراحته ما لوش عذر يعني فيه كذب صريح وقال في سياق آخر وهذا الادعاء صرح به الألباني وغيره مرارا وفضحت أمره في النصيح في أمر هج المبتدع لاحظه ولا يقول لأحد أبدا للشيخ قبل اسمه ولا رحمه الله بعدها وهذا تسمعه منه ليس فقط في الكتاب وتحدثنا مرة عن الشيخ ابن باز فقال عبد العزيز يقول كذا فضحكت من هذه الطيقة عبد العزيز يعني كان يلعب معه في في الحارة التي يسكنون فيها عبد العزيز وأنا قلت عبد العزيز وبعندما ما حضر له درسا وهذا من من لسان ما كان يحضر له كان يعيش في نفس البدة التي فيها ولا يحضر له دروسه فالرجل يعني ما كان ينتسب الأحد من أهل العلم وهذا كلامه مشافهة ليس بيننا أحد وإنما يعني يقرأ في الكتب وهذه افه الذي يقرا في الكتب ولا يراجع اهل العلم يضل ولا بد لان هناك اشياء لابد ان تكتسب من العلماء فالرجل بلسانه لم يكن يهتم بدروس الشيخ ابن باز وقد عاش يعني سنوات طويله في البلد التي فيها الشيخ ابن باز ومع هذا يعني ما كان يذهب إلى عبد العزيز عبد العزيز كان في المجلس يشرح الكتاب بتاعه وصاحبنا مش عايز يروح لعبد العزيز قلت <تصفيق> <فتصفيق> أنا سمعت عبد العزيز، يقول عبد العزيز مين؟ نعم، أول مرة واحد يقول عبد العزيز، نعم، كل حتى ال... حتى مخالف الشيخ من الفرق المبتدع والضلة يأخذون الشيخ نبأس، وهذا أقل حق، هو فعلا شيخ، إذا رغبتك رغم عنك وعن أبيك هو شيخ، مهما نقول، هو اسمه الشيخ عبد العزيز نبأس، لكن عبد العزيز هذا غريب. لأو لأني سمعتاه بآذني ليس معنى ثالث لمصدقت نعم وقال في سياق آخر وهذا الادعاء صرح به الألباني وفضحت أمره نعم فأين أنت يا أميرة المؤمنين عمر المصنف مع أدب خلاص يعني كاد إنه هو ي... ف يعني خرج منه هذا النفس أيضا في أدب وهذا الله قمة الأدب أن يصبر على مثل هذا كل فأين أنت يا أميرة المؤمنين عمر ما أحوجنا إليك وإلى درتك يعني لو كانت مع عمر درته والله لفعل أفعيل في هذا الباب طيب بقي في الفصل هذه الصفحة اصبر قال إنما نحترمك ما احترمت الأئمة هذا يعني لفظ لبعض السلف ويذكر هذه القصة قال الحفظ الزهبي رحمه الله قال الحفظ ابن عساكر كان العبدري أحفظ شيخ لقيته وكان فقيها داوديا يعني منتسبا إلى داود إمام أهل الظهر يعني كما قال شافعيا وملكيا داوديا إن داود كان له مذهب وإن كان يعني اندسر الذي عليه ابن حزم أهل الظهر وسمعته وقد ذكر مالك المصنف رحمه الله طلع علينا من الكتب شخصية كشخصية صاحبنا يعني ولك أن تعتبر بها وسمعته وقد ذكر مالك فقال جلف جاف ضرب هشام بن عمار بالدرة هذا كل ما يعرفه على إمام مالك وقرأت عليه الأموال لأبي عبيد كتاب مشهور فقال وقد مر قول لأبي عبيد ما كان إلا حمارا مغفلا لا يعرف الفقه هذا سلف صاحبنا نعم وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي أعوى رسوء فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءة كتاب الكامل فجاء فيه وقال السعدي كذا فقال يكذب ابن عدي إنما ذا قول إبراهيم الجوز جاني فقلت له فهو السعدي فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب تقول في إبراهيم كذا وكذا وتقول في مالك جاف وتقول في أبي عبيد فغضب غضب لما واحد أسأله طبعا انت عملت سئل الدنيا كلها فغضب وأخذته الرعدة يعني احمر وجهه وصفر وخضر وارتعد وقال كان ابن الخاضبة والبرداني وغيرهما يخافونني فآل الأمر إلى أن تقول في هذا فقال له ابن السمرقندي هذا بذلك فقلت إنما نحترمك ما احترمت الأئمة هذا أحسن ما يختم به هذا الفصل إنما نحترمك ما احترمت الأئمة فإذا رأيت أحدا لا يحترم أمثال هؤلاء ويطلق لسانه فيهم غمزا ولمزا ويشبعهم إهانة فهو معذور لماذا لأنهم يتكلمون على أهل العلم على أقبح ما أنت رأيك ويسيئون إلى الكبار من أهل العلم من أمة محمد فأصلى من السابقين واللاحقين على نحو غير معهود ليس لهم في سلف إلا هذا الرجل الذي يعني أين ذكره وأين تاريخه وأين يعني قيمته عند أهل العلم إلا أن يذكر بهذا العار والشرع نسأل الله السلامة والعافية وهذا آخر الفصل فقد يعني اضطررنا إلى إكماله رجاء النفع الحمد لله رب العالمين يقول في السؤال فكرتم أن ما فعله حاطب بن أبي بلتعه من الخيانة العظمى كما يقولون فهل يعني ذلك أن ما فعله من الخيانة أما أنه إذا مقور بفعل الناس اليوم لا نحن نقول مثل هذه الصورة تسمى في زماننا أن ينقل الرجل كلام جيس المسلمين إلى الأعداء هذا صورته صورة الخيانة العظمى لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لما عرف من صدقه ولأجل سابقته وقد فصلنا هذا في تفسير الصورة لسوء الماضي يقول حتى لا يفهم إخواننا معنى غير مقبول يعني يقص يعني حتى لا يفهم أننا نسيء إلى هذا الصحاب وهذا أعتقد لو هذا غير مقصود وأرجو أنكم ما فهمتم هذا وإنما نقول صورة ما فعله حاطب صورة غير صحيحة ولهذا قال عمر إنه منافق دعني فالاضرب عنقه هذا الظاهر لكن يعتذر لمثله حاطب أنه كان بدريا وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على نيته فإنه قال والله ما يعني أعدل بالإسلام شيئا ولكن يعني لي أهل وولد هناك فأردت أن يتخذ عندهم يدا فعلي صدقه وعذره وأكد هذا المعنى حسن سابقتي وأنه كان بدريا ولا ينبغي أن يقصد أو يفهم من هذا الإساءة إلى الصحابي رضي الله عنه والحمد لله وصلى الله عليه وسلم